باب المصادر تقول في المال وجدت وجدة وجدة أيسرت منه جدة ووجد التالف لما نشدا والمصدر الوجدان ثم أنشدا أنشد والوجدان محبوب صفة قلائصا ألوانها مختلفة ووجد الإنسان وجدا حزنا وإن تقل موجدة فهو هنا من وجد المرء تريد غضبا فهو عليك واجد قد عتبا من وجد المرء تريد غضبا فهو عليك واجد قد عتبا في كله يجد فهو واجد كقولهم يعدوا فهو واعدوا وبين الجود من الأجواد وبين الجودة في الجيادي، وإن تشأ فجودة بالفتح فذا وفي الجياد فافهم شرحي وجادت السماء جودا أمقرت فهي تجود بمياه كثرت ووجب البيع جوبا وجبه والحق أيضا وفلان أوجبه وشمسنا قد وجبت وجوبا غابت وقلبي واجب وجيبا ووجب الحائط أيضا وجبه أي سقطة كما تقول ضربه وقد حسبت في الحساب أحسب حسبا وحسبانا وزيد أحسب أما الحساب فهو اسم الفعلي ففهم فهذا كله بالنقلي وقد حسبت شيئا بالكسر قلي في الظن من ماض ومن مستقبلي وجائز أحسب وهي المحسبة بالكسر والحسبان ثم المحسبة وهي حصان في النساء أحصنت من العفاف ويقال حصنت مصدره حصانة وحصن ولي حصان هو عندي حصن أي فرس فحل وهذا بين والمصدر التحصن والتحصن وقد عدلت عن طريق الحق وهو العدول فاستقم بصدقي وعدل الوالي وفيه معدله والعدل أيضا واحد والمعدله وقد قربت منك قربا أقرب وما قربتك وأنت تقرب لكن قربت الماء وحدي أقرب فمنك قربان ومني قرب وقرب الماء كمثل الطلب والورد في صبحة ليل القرب ونفق البيع نفقا ينفقوا ونفق الشيء وشيء ينفقوا ونفق البيع بكسر كسدا انقص مشتريه مما ورد والنفق النقص والانقطاع فاحفظ ففي الحفظ لك انتفع اما النفوق فهو يا من طلبا من نفق الحمار تعني عطبا وقد قدرت يا فتى عليك، أقدر والقدرة في يديك، كذلك القدران ثم المقدرة بضمها وفتحها والمقدرة كذلك القدران ثم المقدرة بضمها وفتحها والمقدرة وقد قدرت الشيء قدرا وقدر اقدره وقدر الشيء حذر وقد قدرت الشيء قدرا وقدر اقدره وقدر الشيء وقد جل السيف او العروس وقد جلوا عند دارهم لبوسا فسيفه بالكسر في جلاء وقومه بالفتح في جلائه أما العروس فجلاها جلوه بالكسر مالي بعدها من سلوه نعم وقد أجلوا عن المكاني وعن قتيل وسط الميداني تقول أجلوا عن قتيل بألف تفرقوا عنه وملجان عرف وغار يا هند عليك غيره فهو يغار ألا محت غيره وغار جاء الغور فهو غائر والغور ضد النجد هذا السائر والماء قد غار يغور غورا أي غاض في الأرض كفيت الجورا وغارت العين تغور من ضنا. أو غير ذاك وغؤورا قل هنا وغار زيد أهله يغيرهم غير وقل غيارا يميرهم وجلب القوت يسمى الغيرة وكل ما يحتاج وهي الميرة وقد أغارت خيلنا على العدى إغارة وغارة, وغارة وهم سدا وجاء وهو قد أغار حبلا إغارة أحكم منه الفتلا وذاء بيينة أبوته وذاء أخ ظاهرة أخوته وذلك ابن بين البنوة وأمة بينة الأموة وذك عم بين العمومة وتلك أم كرمت أمومه والخال أيضا بين الخؤولة وابن الفعولية والفعولة للعبد والغلام ثم الرجلي وقس على هذا المثال وقلي جارية بينة الجرائي أو الجراية لعين الرائي وصيفة إصافها لطافة وهي الوصيفية والوصافة تليهما ولدة قد زادتي على الولدية والولادة وشيخهم قد شفه تشيخو تشيخ شيخوخة شيوخة وشيخ كذاك شيخخية تشيخو فصار لا يجري ولا ينيخ لهم عجوز ضرها تعجز وإنما غذاؤها العجوز وأيم بينت الأيام والأيمة تغتدت بلا حمي عن التي ليس لها من بعلي وشيخ عنين ضعيف الفعلي مبين التعنين والعنينة فنفسه لما به مهينة وقل من اللص ودع نظامها هي اللصوصية وافتح لامها وهي الخصوصية من خصصت بالشيء زيدا فادر ما نصصت وقل من الحر كذاك وافتحي هي الحرورية قول الأفصحي وقد أتت مضمومة مقيسة وهي الفروسية والفروسة إذا عنيت فارسا ذا فرسي وهي الفراسة من التفرسي وقد حلمت في المنام حلما وحلم العامل عنك حلما يحلم والحالم مثل الفاعلي للنوم والحليم ضد الجاهلي وحليم الأديم فهو يحلم ثقبه الدود وذاك الحلم وقد قذت عينك فهي تقذي قد يرمت عنها القذا بنبذي وقذيت تقذا قد انصار القذا فيها وقد ينالها منه أذى وأنا قد أقذيتها إقذاءا القيت في العين القذاء القاء فإن تكن أخرجته منها فقل قذيتها تقذية يا ذا الرجل ورب بطال سفيهم بطلا بطالة وبطل قد بطلا ورب بطال سفيهم بطلا بطالة وبطل قد بطلا بطولة وضم عين يفعله وبطل الشيء بطول يبطل وقيل في المصدر أيضا بطل كما تقول في المثال قفل وخزي الإنسان يخزى خزيا من الهوان فإذا مستحيا فالفعل ذاك والتق خزايا على مثال قولك الغوايا ومرأة خزيال ذا الخزياني وطلقت زوجة ذا الإنساني ومرأة خزيال ذا الخزياني وطلقت زوجة ذا الإنساني بالضم والفتح من الطلاق وطلقت طلقا فهل وطلق هذا وجع الولادي وطلق الوجه لبشر طلاقة فهو طليق الوجه وطلقه ليس له من نجه وأطلق اليد بخير وطلق جاد وقال راجز منهم صدق أطلق يديك تنفعك يا رجل بالريث ما أرويتها لا بالعجل وبعضهم يروي بوصل ألفي وضم لام وهو وطلق فاعري ويومنا طلق بغير قري وغير ريح وأذ وضري وليلة أيضا كذاك طلق ساكنة اللام كمثل حلقه وقر هذا اليوم فهو قر والقرة البرد كذاك القر وليلة أيضا كذاك قره وجاء منه فاعل يا قره والمثل المشهور هذه حرة من تحتها إذا اعتبرت قره ويومنا حر يا حر حرا معناه أن يومنا استحرا وإن ترد حرية الرقيق فقل يا حر قول تحقيقي حرية كذا حرار وردا بالفتح والكسر عليه أنشدا حرية كذا حرار وردا بالفتح والكسر عليه أنشدا ما رد تزويج له شهادة ولا عتيق من حرار سادة ما رد تزويج له شهادة ولا عتيق من حرار السادة ورجل ذليل للكيول محله جمل ذلول والذل في المركوب والمذلة في الناس والذل مع والذلة وأنت نشوان عظيم النشوة وأنا نشيان شديد النشوة فأنت لا تبغي سوى وأنا بالأخبار ذو غرامي من شيمتي تتبع الأخبار وسمعها من طارق وطاري والأصل في النشيان وونيا فتا لكنه بالياء للفرق أتا وقد قريت الضيف أقريه قراء فإن فتحت القاف مد المصدرا وقد قريت الماء في الحياض أقري قرا والقرو في الأراضي وفي سواها وهو وَأَنْتَ وأنت تقر شيئا أي تتبع وشفه سقامه يشف شف وشف ثوبه يشف أي يشف في وهو ألا يستراث من رقة ما تحته فهو يرى وقد زبت المرأة أي أعطيته أزبده زبدا فهل أرضيته وإنما أزبده بالضمي أطعمه الزبد فكن ذا فهمي وقد نسبت هؤلاء أنسبوا نسبة الساب فنعم نسبوا ونسب الشاعر بالفتاة ينسب والنسيب في الأبيات أن يصف الفتاة بالجمال ونفسه بالحب والبلبال وشبأي رع الغلام يشب بالكسر ولا ملام وهي الشبيبة أو الشباب ويكره الشبيب والشباب بالخيل وهو اي شب رافعه يديه حتى قد تراه واقعه وقد شببت النار والحروب أشبها شبا وقل شبوبا وصحت الشات تسح ففهموا سحوحه اي منها هندسم وابن لها اسم فاعل من صحا بغيرها إن فكذاك صحا وصح أي صب كذاك المطر يسح سحا جاء هذا المصدر وأنت قد أعرضت عني تعرض وذلك الإعراض عندي مرض وعرض الشيء له إذا بدا كذاك إعراض وأعرض أبدا وقد عرضت الجند والكتابا أعرض والجارية الكعابا أعرضها عرضا على المبيعي فأرعني سمعفة سميعي وأنت قد عرضت أي عرضي تعرض أي خمت يا ذا العرضي وما الذي يعرض زيدا لكذا بالكسر قيل والمصيب من حذا والطول قد عرفته والعرض خلافه وكل واد عرض والعرض في الإنسان قيل جسده مما تذم عرضه أو تحمده والنفس والآباء والخليقة والريح والكل له حقيقة وهو نقي العرض حين يمدحوه أليس للقادح فيه مقدح والعرض الذي ينال الحي في العمر من دنيا حكاها في والعرض إن شئت بضم العين ناحية الشيء بغير مين والعود معروض على الإناء ملقا على الإناء كالغطاء وحبذ الحسام معروضاً على فاخذيه وهو جالس بين الملا وقد لحمت يا فتا لحمه وقد شحمت بعدنا شحامه أي صرت ضخماً والفتا شحيم ومثله في وزنه لحيم وقد شحمت يا فلان تشحم. وقد لحمت يا فلان تلحموا تريد قد قرمت وهو القرموا إليهما وشحموا ولحموا وشحم الأصحاب فهو يشحموا ولحم الجيران فهو يلحموا أي أطعام الشحم فذاك شاحموا وأطعام اللحم فذاك لاحموا وأشحم الإنسان فهو مشحم وألحم الإنسان فهو ملحم تعني إذا ما كثر لديه فاحفظه حفظا لا تقص عليه وذلك المنصل قد أحددته أشد إحداد وقد حددته وذلك المنصل قد أحددته أشد إحداد وقد حددته فهو حديد وحداد قاطع ونظري أحددته يسامع إليك إحداد وقد حددته حدود تلك الدار ثم عدته أحدها حدا وحدت هند لأجل موت بعلها تحدو وقلت حد والحداد أن تدع زينتها وطيبها لما وقع وقد أحدت فهي إما مفعل أو فاعل من غيرها إن تدخل وأنا قد حددت من غيض على زيد أحد حدة لما غلا وإن تقل حدا أجدت وقد أحال في المكان حولا أقام حولا وأحال المنزل أتى عليه حوله يا رجل مصدره إحالة وحالا بيني وبين الشيء ثم زالا يحول حولا بالدخول بيننا وإن يبغي بذاك بيننا والحول قد حال حؤولا أيكمل وحال عن عهدي ولكن لم أحل وحالت ناقت أي لم تحمل والنخل أي وحيالا فقلي وقد أحلناك على فلان إحالة بالدين متزمني وحال في ظهر جواد ما هو أي حقول أي علام طاه والحال في الظهر مكان لبدي ما كان لي من شرحه من بدي والشيء قد أوهمته أوهمه أسقطته فما أنا أعلمه وقد وهمت في الحساب أوهم وفي سواه أي غلقت فافهموا فإن مضى وهمك نحو الشيء وقد أردت غيره في الطي فقل وهمت يا فتاة إليه أهم وهم لا تزد عليه وغلط الإنسان في الحساب وغيره قله بلا ارتياب وغلط الإنسان بالتاء فقد في كل ما يحسبه كذا ورد وأنا قد أحذيت زيدا حذيا وهي العطية بوزن القصيا وقد حذوت النعل بالنعل إذا قطعتها كمثلها وهي الحذا والمصدر الحذو وقل إن تجلسي حذاءه حذوته في المجلس وَقَدْ حَذَا نَبِيُّكَ اللِّسَانَا يَحْذِيهِ حَذْيًا قَبَضَ الْمَكَانَا وَقُلْ إِذَا حُدِّثْتَ إِيْهِ أَزِيدِ مِنْ الْحَدِيثِ فَإِذَا لَمْ تَقْصِدِ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا مُعَيَّنًا قُلْتَ لَهُ إِيْهٍ كَذَا مُنَوَّنًا وَإِنْ تَقُلْ إِيْهَم فَذَاكَ قَطْعُ وَإِن تَقُلْ وَيْهَم فَذَاكَ رَدْعُ وَقُلْ لَهُ تَعَجُّبًا واها لَهُ قَالَ أَبُ النَّجْمِ لَيْلَى مِثْلَهُ وَاهَلَّ لَيْلَى ثُمَّ وَاهَن وَاهَا هِيَ الْمُنَى لَوْ أَنَّنَا نِلْنَاهَا وَقَدْ ثَلَثْتُ الرَّجُلَيْنِ أَثْلِثُ صِرْنَا مَعًا ثَلَاثَةً لَا وقد عشرت تسعة أعشرهم بالكسر أيضا لا تقل أعشرهم وهكذا ما بينها من عددي إلا حروف الحلق فانظر تجدي تقول قد ربعتهم أربعهم وزد على أسبعهم أتسعهم فإن آردت قد أخذت حظا منهم فضم العين واحفظ حفظا إلا التي استثنيت فهي أبدا مفتوحة العين لنقل وردا وقومنا قد أثلثوا أيصاروا ثلاثة فقس فلا إنكاروا وأنا أمأيت الدنانيرا وقد أمأت فصارت مئة من العدد وطالما آلفتها فألفت جعلتها ألفا فإذا تألفت طلت بها عليهم أطولوا طولا فدان العرض لي والطول ولا أجيبك قوال الدهر أي أمد الدهر وطول العصر قال القطامي ينادي طللا طال به العهد فأقوى وخلا قال القطامي ينادي طللا قال به العهد فأقوى وخلا إنا محيوك ألسلم يا طلل وإن بليت أو تطلبك الطيل تقول طال طيلي وطولي أي أمدي وعمري وأجلي كذلك الحبل يسمى طيولا كما ذكرته ويسمى طيلا والرجل الطويل والطوال وهم رجال كلهم طوال وقد شرعنا لكم في الدين شريعة في الفرض والتبين وأشرع الباب إلى الطريق فتحه إشراع ذي تحقيقي وأشرع الرمح فلان قبلي سدده لكنني لم أنكلي وشرعت في الماء خيلي تشرع وإبلي كما تقول تكرع وقل لقوم له مستواء في الأمر أنتم شرع سواء وشرعنا من رجل فلان أي حسبنا فإنه دهقان